بسم الله الرحمن الرحيم إنها التقيه إنها التقية. التقيه عند الشيعة الاثني عشرية التقيه ديني ودين آبائي وأجدادي انتبهوا انتبه انتبهوا أيها المسلمون انتبه فهل لا بما يحصل لإخواننا السنة في العراق والجرام انتبه تساجدنا أهل أهل أهل خذ بمش أخوان أرضوهم قدام حجموز السادي أحرقوا كتب الله أو قلوا أحل السنة وهل نتعظ بما يفعله رافضة اليمن من أتباع الحوثيين وهل نتعظ بما يفعله رافضة البحرين من تدمير وحرق للممثلكات وهل نتعظ بما يفعله فشط الله اللبناني الموالي لإيران من فرض سيطرته بالقوة والسلاح على بيروت وبعض المناطق السنية ومحاولاته المستمرة ليسقاط الحكومة اللبنانية يقول تبقى هذه بأننا نقتل أهل السنة ببيروت بيروت صارت الأكثر من ثلاثين ما حدا شاب الثل والعار عليها إلا آل الحريري يا أنصار يزيد، يا أنصار معاوية يا أنصار فني <تنصر> صريون ويقولون الله نسعى إلى الطيطر على الهجاج وعلى نجس وعلى الكويت وعلى البحرين والجزيرة واليمن ويقول لدينا عقيدة واضحة هي رئاسة الأول الإسلامية بأكبرها بقيادة المرجعية في النجر وقل ويقولون آل خليفة يمذلون وجودهم حرام ومطافعتهم معصيه الله والقبول بحكمهم حرام ومن الحاكم السعودي يطلب البيع فهذا يفضح نفسه قبل ان يخدع الاخرين فاذا قام القائم يسير في العرب بما في الجفر الاحمر فامر اصبعه على حلقه فقال هكذا يعني الذبح وقال حسن الصفار لعل ما يصنعه السعوديون اكثر نكايه وخطوره حيث تزال مقدسات الاسلام على ايدي اناس يحسبون على المسلمين وبغطاء شرعي زائف فهذا هو حسن الصفار الذي يدعو اليوم تقيه إلى جمع الكلمة وتوحيد الصحور لماذا لماذا الرافضي في هذا المجلس يترضى وفي المجلس الآخر يلعن ويتبرى لماذا يحسنون لأهل السنة هنا ويقتلونهم ويعذبونهم هنا لماذا الرافضي في السعودية يترحم على علماء السنة وفي إيران يلعن حكام أهل السنة يقولون وفلان يسمي نفسه خادم الحرمين إنما هو حرام الحرمين لماذا يصلون معنا ويصومون وهم يكفروننا ويلعنون لماذا الرافضي يظهر للناس خلاف ما يبطي إنها الثقية التي يدين بها الشيعة الاماميه واذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون وما هي الثقية فإن خلاصة معناها أن يكتم الانسان إيمانه وعقيدته ان الثقية جنة المؤمن ولولا التقيه لما عبد الله وقالوا التقية حرز المؤمن التقيه ترس المؤمن وقالوا من دستور القرآن والعقل والروايه وهنا وهنا يجب على ولاة أمورنا وعلى جميع بلاد أهل السنة خاصة أن يتذكروا أن الرافضي لا يطيعهم إلا من باب التقيه وأن هذه الطاعة المزيفة تزول بخروج مهدي الرافضه المنتظر انتبهوا إلى السعودية أين الكريس، أين لندن، أين بكتان، أين المسلمون، ناموا، ناموا على خراب العراق. التقيه. فهذه هي التقيه، وهذا هو دين الشيعة الإمامية محاضرة للشيخ عبد الله السلفي إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ونبيه وخليله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد لقد بدأ الرافضة في ممارسة التقيه منذ أول يوم ظهر فيه التشيع فكانوا يظهرون للناس خلاف ما يبطنون وسيستمر عمل الرافضة بهذه التقيه حتى يخرج إمامهم الثاني عشر وهو مهديهم المزعوم الذي ينتظرون خروجه وعندها سيزول العمل بالتقية ففي الوقت الذي كان فيه الخميني يدعي أن أمريكا هي الشيطان الأكبر وأن دولة إسرائيل هي العدو الأول وأنه لا فرق بين السنة والشيعة نجد أن عقيدة الرافضة تقول أنه إذا خرج المهدي الذي ينتظرونه فإنه يصالح اليهود والنصارى ويسالمهم وأنه ليس بينه وبين العرب وقريش إلا الذبح وفي الوقت الذي يجلس فيه الرافضي محمد التسخيري للدعوة كما يزعم للتقريب بين المذاهب الإسلامية في قطر تقوم ميليشيات الرافضة من جيش المهدي ومنظمة بدر بقتل أئمة المساجد في العراق وحرق دور العبادة وتصفية أهل السنة وقتل كل من تسمى بأبي بكر وعمر استمع إلى استيغاثات أحد زعماء عشائر أهل السنة في العراق وتظلمه مما يفعله الرافضة بهم طالبنا، استنجدنا استغسنا بالقوات العراقية يا أخوان اتدخلوا انقذونا انقذوا أولادنا انقذوا نشائنا اللي كان طبعا حرقهم عمام عيوننا حطوا عليهم البنزين والنفط واحرقوهم أطفالنا حرقوهم قدامنا اجوا إلى المساجد حقوا المساجد احرقوا كتب الله هذه الهجم الشريسة الصفوية على المساجد ما هي إلا تجديد الهجوم الصفوي الأول على مساجد بغداد؟ أنا أقول إلى كل السياسيين إلى رئيس الوزراء إلى كل الناس شرفاء أوقذوا أحل السنة في العراق أحل السنة يذبحون على مرأة كل الناس وفي الوقت الذي يطالب فيه حسن الصفار بالحوار بين السنة والشيعة ويطالب بحقوق الرافضة في السعودية يقوم صاحبه علي الأحمد القطيفي المعارض والمقيم في واشنطن باتهام السعودية ملكا وحكومة وشعبا تشر له وتتهمهم بموالاة صدام حسين رغم سقوط حكمه حتى أخرجوهم عن بكرة أبيهم من الأراضي العراقية وفي الوقت الذي يدعي فيه الرئيس الإيراني أحمد نجاد بمحو خريطة إسرائيل من الوجود نجد أن اليهود في إيران يملكون المعابد ويتمتعون بجميع الحقوق فيها ويمارسون عباداتهم فيها بكل حرية بل وتسهل لهم الوسائل للسفر والهجرة إلى دولة فلسطين المحتلة وفي المقابل نجد أن أهل السنة في إيران مع أنهم يشكلون ثلث الشعب الإيراني يقتلون ويعلقون في المشانق كما هو حاصل في الأحواز وبلوشستان وغيرها من مناطق السنة ولا يوجد لأهل السنة جامع واحد في طهران بينما توجد المعابد والكنائس وجميع الفرق والملل وفي الوقت الذي يدعو فيه الرافضي والمرجع اللبناني محمد حسين فضل الله ويطالب المسلمين بجمع الكلمة ووجوب الاتحاد ضد دولة إسرائيل نجد أن حزب الله اللبناني الموالي لإيران يدرب رافضة البحرين والسعودية والكويت واليمن على حمل السلاح وتنفيذ العمليات الإرهابية ضد الحكومات السنية في دول الخليج واليمن وتكوين الخلايا النائمة استمع إلى أحد أفراد حزب الله الرافضي وهو يدلي باعترافاته بالتخطيط لإسقاط حكومة آل خليفة السنية في البحرين واستبدالها بنظام موالي لإيران اسمي علي أحمد كاظم عبد علي المتقوي وأنا مقيم في إيران وكنت أدرس علم دينية في حوزة قم في بداية عام 1993 زارني شخص ايراني اسمه ابو جعفر واخبرني انه مرسل من قبل ضابط كبير في قوات القدس التابعه للحرس الثوري الايرانيه وان هذا الضابط يريد الاجتماع بي لبحث الاوضاع السياسيه بعد اسبوع حضر الى منزلي ابو جعفر ومعه شخص اسمه الحركي ابو جلال وقال انه ضابط المخابرات الذي حدثني عنه وسألني عن البحرين والأوضاع فيها فانتقت في نظام الحك في البحرين وقال لي المدعو أبو جلال أنه يمثل السلطات الإيرانية وقدوم الحديث معي بأوامر منها وقال لي أنتم البحرينيين الشيعة الدارسين في قم وفي البحرين أيضا يجب أن تعملوا على تغيير نظام الحك في البحرين وإقامة جمهورية إسلامية موالية لنا في إيران وسنقدم لكم كل الدعم الذي تحتاجونه وطلب مني طرح هذه الفكرة على من أثق بهم من الطلبة البحرينيين الذين يدرسون العلوم الدينية في قم على أن تبقى السلطات الإيرانية خارج الصورة بدأت مشاوراتي مع بعض الطلبة ووجدت منهم تجاوبا للفكرة حتى حضر أبو جحفر لزيارتي وأخذني معه لمقابلة أبو جلال في مكتبه الذي سألني عن نتيجة مشاوراتي مع الطلبة وعرضت عليهم أسماءهم واقترح أبو جلال أن نشكل مع هؤلاء الجناح الأسكري حزب الله في البحرين وأخبرني أن السلطات الإيرانية ستقدم لنا جميع أنواع التسهيلات والمساعدات واقترح أن نشكل مجلس أعلى يتولى إدارة النشاط. بعد عدة مشاورات استطعنا تشكيل المجلس العسكري لحزب الله البحريني. تعرفت على ضابط مخابرات حرس الثورة الإيراني ويدعى محمد رضا الصديقي. وفي هذا الاجتماع تسلمت أول مساعدة مالية. قال شريف إنها من السلطات الإيرانية العليا. واستخدمناها في استئجار منزل لاجتماعاتنا. وكان يحيثنا على تجنيد أكبر عدد ممكن من الشباب لهذا التنظيم وأن يكون تركيزنا على تدريب 3000 شاب لكي يكون القاعدة الجماهيرية المسلحة التي ستكون النواة للأمل على الاستيلاء على نظام الحكم في البحرين بالقوى العسكرية وأخذنا نعقد اجتماعات كان يحضرها أعضاء المجلس الرئيسي والمدو أحمد شريفي الذي كان يركز على أن يضل هذا الأمر بمنتهي السرية حتى لا تتورط إيران دوليا من خلال اتصالاتنا بالبحرينيين الشيعة المعارضين لنظام الحكم في البحرين والمقيمين في لندن ومنهم سعيد الشهابي ومنصور الجمري وعرضنا عليهم ما قمنا به من نشاط بمساند وإشراف السلطات الإيرانية فأبدوا تعيدهم وترحيبهم بهذه الفكرة ولكنهم طلبوا أن يبقوا خارج الصورة وتعاحدوا بتقديم كافة نوع الدعم الإعلامي لنا وأن وزارة الخارجية الإيرانية رتبت ما يلزم لمنح الشباب البحرينيين المرسلين إلى إيران للتدريب العسكري تأشير دخول على ورقة خارجية بحيث لا تخدم جوازات السفر هؤلاء الشباب بأي أختان إيرانية أبلغنا هذا القرار إلى الشام حامد حبيب في الكويت وإلى عادر الشعبة في دمشق وطلت منه أن ينسق مع السفر الإيرانية في دمشق مع حد بن واسين الكبار ويدعبوا هذه وفعلا وصل فوج آخر للتدريب بهذه الطريقة وكانت وجهة النظر الإيرانية أن أصابع الاتهام تتجه إلى إيران بأنها وراء أحداث البحرين وأن تدريب العسكري سوف يكون مخاطرة وحتى يكون نشاط لكم أكثر سرية فقد تم الإعاز لحزب الله في لبنان لفتح معسكراته أمامكم لتدريب أعضاءكم عسكريا فذلك أعطى الأمر للسفارة الإيرانية بدمشق دمشق للقيام بعملية تهريب الشباب البحريني الى معسكرات حزب الله في لبنان وقد تم تطبيق ذلك على دفعات وكانت الدفعة الاولى بتاريخ 15.6.95 -15 في 14.1995 -15 عندما كنت في السعودية في, في منطقة العيري شقة 45.48 اجتمعت مع الشيخ جاسم حسن منصور حسن الخياط وخليل ابراهيم عيسى الحسين الحاكي الذي حضر من البحرين وفي هذا الاجتماع ركزنا على ظروة إرسال أكبر عدد ممكن من الشباب البحريني للتدريب العسكري في معسكرات فسّب الله في لبنان بنص الطريقة بالنسبة لعدم وجود أختم دخول وخروج إلى ومن إيران في جواز سفر إنني أحمل قام دائم في إيران عبارة عن ورقة تجدد كل عام وأختم دخولي وخروجي إلى إيران تخدم على هذه الورقة وليس على جواز السفر. هذا من خلص الاحترافاتي التي أديت بها كاملة أمام قاضي التحقيق في 15-15-1996 وفي الوقت الذي يطالب فيه محمد المهري بإجازة للرافض في يوم عاشوراء وبت مراسم تلك البدعة في الإذاعة والتلفزيون الكويتي نجد أبناء عمومتهم من رافضة البحرين يحطمون الممتلكات ويستبيحون المحرمات ويقتلون رجال الأمن البحريني ويختلقون المصائب في كل وقت. فماذا يعني؟ ماذا يعني أن نسمع تلك الخطب التي يطلقها زعيم حزب الله اللبناني الموالي لإيران حسن نصر الله في مهاجمة إسرائيل وأمريكا؟ ثم نجد في الجهة الأخرى من العالم الإسلامي إخوان حسن نصر الله وأسياده كالسيستاني والحكيم وغيرهم من أهل العمايم يصافحون الأمريكيان. ويعقدون معهم الصفقات والتحالفات حتى أن شيخهم ومرجعهم محمد تقي المدرسي ذهب لأمريكا وشكرها على ما تقوم به في حربها على الإرهاب كما يزعم ذلك الرافضي فهل هذه ازدواجيه عند الشيعة الإمامية؟ لماذا الرافضي في هذا المجلس يترضى؟ وفي المجلس الآخر يلعن ويتبرى؟ لماذا الرافضي في السعودية يترحم على علماء السنة؟ وفي إيران يلعن حكام أهل السنة لماذا الرافضي يظهر للناس خلاف ما يبطن إنها التقيه التي يدين بها الشيعة الإمامية ما هي التقيه وما هو حكمها عند الشيعة الاثني عشرية وهل هي موجودة عند أهل السنة؟ قبل تعريف التقيه عند الشيعة الإمامية لا بد من معرفة حقيقة التقيه عند أهل السنة وما هو حكمها؟ فالتقيه على وزن نقيه ويقال فيها ثقات على وجن ثقات كما قال الله تعالى إلا أن تتقوا منهم ثقات وهي لغة اتقاء شر العدو أو شر المخالف بالموافقة له بقول أو فعل واصطلاحا اتقاء المؤمن ادى الكفار بإظهار الموالات لهم أو بإظهار الموافقة على دينهم عند الإكراه المحقق مع طمأنينة القلب بالإيمان اخرج ابن جرير في تفسيره عن ابن عباس انه قال ليست التقيه بالعمل انما التقيه باللسان اذا فالتقيه رخصه يلجا اليها المسلم اذا وقع تحت ظروف عصيبه تصل الى حد القتل او الإذاء فتضطره الى اظهار خلاف ما يبطن قال ابن المنذر كما في فتح الباري شرح صحيح البخاري في المجلد الثاني عشر صفحه ثلاثمائة اربعه عشر اجمع على ان من اكره على الكفر وخشي على نفسه القتل فكفر وقلبه مطمئن بالايمان انه لا يحكم عليه بالكفر والتقيه في دين الله التي جاءت في كتابه العزيز هي تقيه حال الاضطرار وهي مع الكفار خاصه لا مع المسلمين ففي قوله تعالى الا ان تتقوا منهم تقى قال ابن جرير كما جاء في المجلد السادس صفحه ثلاثمائة وستة عشر التقيه التي ذكرها الله في هذه الآيه إنما هي تقيه من الكفار لمعا غيرهم ويقول الدكتور مجيد خلف في بحثه الذي نشر عن التقيه في مجله الحكمة في الصفحه خمسه وثلاثين إن مذهب أهل السنة والجماعة في مسأله التقيه إذا الأصل فيها الحظر ولا يجوز اللجوء إليها إلا عند الضرورة القصوى مع أن بعض العلماء فضل الأخذ بالعزيمه والثبات على الأخذ بها والخوارج ذهبوا إلى عدم جواز العمل بالتقية بأي حال من الأحوال أما الرافضة فعلى نقيض الخوارج فقد بالغوا في العمل بالتقية حتى قال ابن المظفر في كتابه عقائد الإمامية عن التقية صفحة 123 وما زالت أي التقية وما زالت سمة تعرف بها الاماميه دون غيرها من الطوائف والامم حكم التقيه عند الشيعة الاماميه ليست رخصه كما هو الحال عند اهل السنه والجماعه بل هي تسعه اعشار الدين واحد فروبه عندهم فقد جاء في كتاب الكافي للكليني في المجلد الثاني صفحة 217 ان جعفر بن محمد قال يا ابا عمرو ان تسعه عشر الدين في التقيه ولا دين لمن لا تقيه له والتقيه في كل شيء الا النذير والمسح على الكفين وقد عرفها المفيد في شرح عقائد الصدوق صفحه 115 فقال التقيه كتمان الحق وستر الاعتقاد فيه ومكاتنه المخالفين وترك مظاهرتهم بما يعقب ضررا في الدنيا او الدين والمعنى أنه يتعين على الرافضي أن يكتم الحق ولا يظهره لأهل السنة بل عليه أن يظهر أنه على دينهم ولا يظهر عقيدته لهم حتى لا يأتيه الضرر استمع إلى شيخهم القطيفي فوز السه وهو يعرف التقيه بأن يظهر خلاف ما يبطن فإلا خلافة معناها أن يكتم الإمتال إيمانه وعقيدته الحقيقية ويظهر خلاف ذلك لمن يعاديه ويتهزده بالضرر وقال محمد جواد مغني في تعريف التقية كما جاء في كتابه الشيعة في الميزان سطح 48 فقال التقية هي أن تقول أو أن تفعل غير ما تعتقد لتدفع الضرر عن نفسك أو مالك أو لتحفظ كرامتك انتهى كلامه فالرافضه لا فرق عندهم في مشروعيه العمل بالتقيه بين ان يكون من يتقيه من الكافرين او من المخالفين اي من اهل السنه ولذا تجد الرافضه يستعملون التقيه مع المسلمين وغير المسلمين كما اعترف بذلك امامهم الخميني في كتابه الرسائل العشر في الصفحه التاسعه فقال فتاره تكون التقيه من الكفار وغير المعتقدين بالاسلام سواء كانوا من قبل السلاطين أو الرعية وأخرى تكون من سلاطين العامة أي أهل السنة والجماعة وأمرائهم وثالثة من فقهائهم وقباتهم ورابعة من عوامهم انتهى كلام الخمين واستمع إلى شيخهم فاضل المالكي وهو يؤكد أن التقية مسألة صميمية هذه المسألة مسألة التقية مضروض أنها مسألة صميمية في الإسلام وصميمية في السنة الصحيحة نص عليها القرآن الكريم بأكثر من مورد ونصت عليها السنة كذلك وعمل بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكذلك الصحابة الأكاهل والتابعون باحسان وعمل بها عثره النبي صلى الله عليه وآله حتى عُرفت هذه الكلمة التقية الديني ودين آبائي وعمل بها رجال العلم والدين والفضل في طول تأريخ المسلمين بل إنهم لا يتقون السنية المسلم أعظم من اتقائهم للنصراني والهندوسي واليهودي علما بأن التقية في الإسلام لا تكون إلا في حال الضعف وخوف العدو الكافر أما مع الأمن والعزة والقوة فلا تقيه حين حينئذ يقول معاذ بن جبل ومجاهد رضي الله عن الجميع كانت التقيه في جدة الإسلام قبل قوة المسلمين أما اليوم فقد أعز الله المسلمين أن يتقوا منهم ثقات ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه منهاج السنة النبوية في المجلد الأول صبح 68 وأما الرافضة فأصر بدعتهم عن زندقة وإلحاد وتعمد الكذب كثير فيهم وهم يقرون بذلك حيث يقولون ديننا التقيه وهو ان يقول أحدهم بلسانه خلاف ما في قلبه وهذا هو الكذب والنفاق ويدعون مع هذا أنهم هم المؤمنون دون غيرهم من أهل الملة ويصفون السابقين الأولين بالردة والنفاق فهم في ذلك كما قيل رمتني بدائها وانسلت انتهى كلامه رحمه الله فلا تستغرب أيها المسلم من معتقد الشيعة الإمامية فإنهم جعلوا التقية من أركان الدين كالصلاة والصيام وسائر الأركان بل عدوها أعظم شعائر الدين بل هي الدين يقول ابن بارضويه في كتابه الاعتقادات صفحة 114 اعتقادنا في التقية أنها واجبة من تركها بمنزلة من ترك الصلاة بل جعلوا هذا من كلام محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وهو منها براء فقد جاء في كتاب جامع الأخبار للسبزواري صفحة 253 افتراء على رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث نسبوا إليه قولهم تارك التقيه كتارك الصلاه، وجاء في كتاب وسائل الشيعة للحر العاملي في المجلد الحادي عشر صفحة أربعمائة وستة وستين عن علي بن محمد قال يا داود لو قلت أن تارك التقية كتارك الصلاة لكنت صادقا وبعد أن قالوا أن التقية تسعة أعشار الدين قالوا أن ترك التقية ذنب لا يغفر كالشرك فقد جاء في كتاب وسائل الشيعة للحر العاملي في المجلد الحادي عشر صفحة أربعمائة وسبعين عن علي بن الحسن أنه قال يغفر الله للمؤمن كل ذنب يظهر منه في الدنيا والاخره ما خلا ذنبين ترك التقيه وتضيع حقوق الاخوان والتقيه عند اهل السنه تكون في حالات فرديه وفي اوقات مخصصه حال الاضطرار والخوف من الكافر يقول الدكتور ناصر الفار في كتابه اصول مذهب الشيعة الاماميه في المجلد الثاني صفحة 808 فقال والتقيه في دين الإسلام دين الجهاد والدعوة لا تمثل نهجا عاما في سلوك المسلم ولا سمة من سمات المجتمع الإسلامي بل هي غالبا حالات فردية مؤقتة مقرونة بالاضطرار مرتبطة بالعجز عن الهجرة وتزول بزوال حالة الإكراه ولكنها في المذهب الشيعي تعد طبيعه ذاتية في بنية المذهب انتهى كلامه حفظه الله إذن فالتقية عندهم سلوك جماعي دائم ينبغي أن تسلكه الشيعة الإمامية حال الأمن وحال الخوف مع المسلمين وغيرهم وقد جاء في كتاب وسائل الشيعة للحر العاملي في المجلد الحادي عشر صفحة أربعمائة فقال عليكم بالتقيه. فإنه ليس منا من لم يجعلها شعاره ودثاره مع من يأمنه لتكون سجيته مع من يحذره بل قالوا إن تارك العمل بالتقيه. كافر خارج عن الملة فقد جاء في كتاب وسائل الشيعة للحر العاملي عن الصادق أنه قال ليس منا من لم يلزم التقيه ويصوننا عن سفلة الرعية ويقول الخميني في كتابه المكاسب المحرمة في المجلد الثاني صبح 162 وترك التقيه من الموبقات التي تلقي صاحبها قعر جهنم وهي توازي جحد النبوة والكفر بالله العظيم وجاء في كتاب جامع الأخبار للسبزواري صفحة 95 عن أبي عبد الله أنه قال ليس من شيعة علي من لا يتقي وفي المصدر نفسه صفحة 253 عن جعفر بن محمد أنه قال من ترك التقيه قبل خروج قائمنا فليس منا إذن العمل بالتقيه من أفضل الأعمال عند الشيعة الإمامية بل هي من الواجبات كما ذكرنا ولذلك تجد الرافضة يعملون بها ويطبقونها مع أهل السنة خصوصا في البلاد التي يسيطر عليها أهل السنة حتى أن شيخهم الحر العاملي في كتابه وسائل الشيعة في المجلد الحادي عشر صفحة أربعمائة وسبعين بابا بعنوان باب وجوب عشرة العامة بالتقية والمقصود بالعامة هم أهل السنة وراح المؤلف يسرد الروايات في فضل العمل بالتقية مع غيرهم كف الله المسلمين شرهم وهو حسن الصفار عندما كان خارج الديار السعودية كتب مقدمة لكتاب يدعى كتاب البقيع اعتبر فيها أعمال السعوديين في الحرمين أشد ططورة مما يفعله اليهود بفلسطين بل كفر السعوديين واعتبرهم محسوبين على الإسلام فقال ان المسلمين اليوم مطالبون بان يضعوا حمايه المقدسات والاثار الاسلاميه في الحجاز ضمن اولويات برامجهم وتحركهم الاسلامي فان هدم اثار الرسول صلى الله عليه وسلم او ازاله معلم من معالم سيرته وحياته وكذلك سيره اهل بيته واصحابه الابرار لا يقل شانا وخطوره عن أي إساءة أو اعتداء يمارسه اليهود الصهاينة في فلسطين ضد المسجد الأقصى والمعالم المحيطة به بل لعل ما يصنعه السعوديون اكثر نكايه وخطورة حيث تزال مقدسات الإسلام على أيدي ناس يحسبون على المسلمين وبغطاء شرعي زائف انتهى كلام الصفار فهذا هو حسن الصفار الذي يدعو اليوم تقية إلى جمع الكلمة وتوحيد الصفوف يستمع إلى شيخهم عادل العلوي وهو يتكلم بلا تقية في إيران ويتهم خادم الحرمين وفقه الله بسرقة الحرمين كما أن مكة المكرمة حرم الله الكعب المشرف حرم الله قد سرق هذا الحرم وفلان يسمي نفسه خادم الحرمين إنما هو حرام الحرمين سرق الحرمين استمع إلى شيخهم الكويتي ياسر الحبيب وهو يحرض عوام الرافضة في لندن على الحكومة السعودية وعمل المظاهرات ضدها العرهمة هي عقلتهم لو تمكنوا وهم ترحوا نقدركم سادقا يريدون الغازل وريدون الغازل هم اليوم حتى آل سعود حكومتهم في الضراطن تدعم أولئك الإرهابيين والتكفيريين الوحابين ترعب بهم إلى العراق حتى تخلق منهم من داخل بلادها معرشتنا اليوم هو مع هذا النظام ويجب ان تتضاقع الجهود لأجل ان يصدر قانون وقرار صريح مسجوع تطره الامم المتحدة ليحرم الفكر الوهابي باعتباره فكرا يحمل نزعات التدمير والحبادة الجماعية للبشرية كما حصل مع الفكر النازي ولذا الواجب على جميع المؤمنين. في البتبوع المقبل ان شاء الله تعالى في يوم السبت الكل يتوجه كل فرد منكم وكل عائلة تتوجه الى الحفر من هناك ان شاء الله تتنطلق مظاهرة جماهيرية ضخمة تنطلق نحوة وطوبة إطارة عارض وتتظاهر هناك احتجاجا على إرهاب هذا النظام وإرهاب أكباع الوهابية وتفجيرهم واعتدائهم على المراقد المقدسه في البطيح وتامضاه واحتجازا على دعن هذه الحكومة اللعينة لأولئك مثلها الإطابات الإجرامية الإرهابية التي عادت في العالم فسادا هذا الامر واجب حقيقة واجب على كلها مننا ولم يكتفي الرافض بهذا بل كذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم واتهموه والعياذ بالله بأنه يأمر بالتقية فقد جاء في كتاب جامع الأخبار للسبزواري صفحة 253 حديثا نسبوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من صلى خلف المنافقين بتقية كان كمن صلى خلف الأئمة ولكن هل تعلم أيها المسلم ما هي عقيدة الرافضة في الصلاة تقيه على المخالف أي السني إذا مات جاء في كتاب وسائل الشيعة للحر العاملي في المجلد الثاني صفحة 770 وكتاب الحدائق الناظرة في أحكام العطرة الطاهرة ليوسف البحراني في المجلد العاشر صفحة 410 عن أبي عبد الله أنه قال إذا صليت على عدو الله عدو الله المقصود بها السنين إذا صليت على عدو الله فقل اللهم إنا لا نعلم منه إلا أنه عدو لك ولرسولك تأمل يا مسلم ماذا يقولون إذا صليت على عدو الله فقل اللهم إنا لا نعلم منه إلا أنه عدو لك ولرسولك اللهم فحش قبره نارا وحش جوفه نارا وعجل به إلى النار فانه كان يوالي اعداك ويعادي اولياك ويبغض اهل بيت نبيك اللهم ضيق عليه قبره فاذا رفع فقل اللهم لا ترفعه ولا تزكه نعوذ بالله من الرافضه ونعوذ بالله مما يعتقدون وقال شيخه المفيد في كتابه صفحة 85 ولا يجوز لأحد من أهل أن يغسل مخالفا للحق في ولا يصلي عليه إلا أن تدعوه ضرورة إلى ذلك من جهة التقية فيغسله تغسيل أهل الخلاف وروى الحر العاملي في وسائل الشيعة في المجلد الثاني صفحة 771 في باب كيفية الصلاة على المخالف أي السني عن محمد بن مسلم عن أحدهما أنه قال إن كان جاحدا للحق أي جاحدا لولاية علي إن كان جاحدا للحق فقل اللهم املا جوفه نارا وقبره نارا وسلط عليه الحيات والعقارب نعوذ بالله من هذا الحقد فهذه هي التقيه وهذا هو دين الشيعة الاماميه الاثنا عشريه فهي التقيه عند الشيعة الاثني عشريه جاء في كتاب اصول الكافي للكليني في المجلد الثاني صفحه 217 عن ابي عبد الله في قول الله تعالى اولائك يؤتون اجرهم مرتين بما صبروا قال بما صبروا على التقيه وعند قوله تعالى ويدرؤون بالحسنات السيئات قال الحسنه التقيه والسيئه الاذاعه وفي المصدر نفسه ان جعفر بن محمد قال يا ابا عمرو ان تسعه عشر الدين في التقيه ولا دين لمن لا تقيه له والتقيه في كل شيء إلا النبيذ والمسح على الكفين وقال الكلين في أصول الكافي في المجلد الثاني صفحة مئتين وسبعة عشر عن حبيب بن بشر قال قال أبو عبد الله سمعت أبي يقول لا والله ما على وجه الأرض شيء أحب الي من التقيه يا حبيب إنه من كانت له تقيه رفعه الله يا حبيب من لم تكن له تقيه وضعه الله يا حبيب ان الناس هم في هدنه فلو قد كان ذلك كان هذا ومعنى قوله فلو قد كان ذلك اي ظهور مهديهم كان هذا اي ترك التقيه اي عند ظهور مهديهم يترك العمل بالتقيه ويستباح قتل اهل السنه لان ذلك الوقت لا تقيه وروى الكوليمي في اصول الكافي في المجلد الثاني صفحة مئتين وثمانيه عشر عن أبي عفور عن أبي عبد الله أنه قال اتقوا على دينكم فاحجبوه بالتقية فإنه لا إيمان لمن لا تقيه له وجاء في كتاب وسائل الشيعة للحر العاملي في المجلد الحادي عشر صفحة أربعمائة وخمسة وستين عن المعلى بن كنيس قال لي أبو عبد الله يا معلى اكتم أمرنا ولا تدعه فإنه من كتم أمرنا ولا يضيعه أعزه الله في الدنيا وجعله نورا بين عينيه يقوده إلى الجنة يا معلّى إن التقية ديني ودين آبائي ولا دين لمن لا تقية له يا معلّى إن الله يحب أن يعبد في السر كما يحب أن يعبد في العلانية والمذيع لأمرنا كالجاحد له ونسب الكلين في وصول الكافي في المجلد الثاني صفحة 122 إلى أبي عبد الله قوله يا أبا سليمان إنكم على دين من كتمه أعزه الله ومن أداعه أذله الله وجاء في كتاب بحار الأنوار للمجلس في المجلد الثالث عشر صفحة 158 عن أبي عبد الله أنه قال التقية من ديني ودين آبائي ولا دين لمن لا تقية له والتقية ترس الله في الأرض بل أجاز الرافضة العمل بالتقية في كل شيء يريدونه فقد جاء في أصول الكافي للكليني في المجلد الثاني صفحة 220 عن معمر ابن يحيى ابن سام ومحمد ابن مسلم وزرارة قالوا سمعنا أبا جعفر يقول التقية في كل شيء يضطر إليه ابن آدم فقد أحله الله له وجاء في المصدر نفسه عن أبي عبد الله أنه قال التقية ترس الله بينه وبين خلقه بل أمر الرافضة بمعاملة الناس بالظاهر ومخالفتهم في الباطن فقد جاء في كتاب اصول الكافي للكليني في المجلد الثاني صفحه 220 عن ابي بصير قال قال ابو جعفر خالطوهم بالبرانيه وخالفوهم بالجوانيه اذا كانت الاماره صبيانيه بمعنى ان الامر في يد اهل السنه وجاء في كتاب جامع صفحة 254 عن أبي عبد الله أنه قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يتكلم في دولة الباطل إلا بالتقيه ودولة الباطل هي كل حكومة سنية واستمع إلى شيخهم محمد باقر الفالي وهو يبرر العمل بالتقيه احنا الشيعة اللي بي سوانا تقيه وهكذا مزقوا علماءنا وهذا من الويل لنا أن اسوي تقيه من مسلم مسلم يسألني شنو مذهبك ما يقدر أقول لجعفري في بعض البلاد لأنه أقول لجعفري عاشر ندير يعامل ندير معامل مظلومين احنا يا أخي بجبورين نشكتلوا إمامنا بهذه المجازر ويكتب بالجريدة ليش لبشي بإمامك ليش تسوى عزل إمامك شنو أقول جرد أنا أشكت وأقول تقية يقول ليش ما تحكي حشاتك وين أحكي أي يا عمي احنا جماعة مظلومين شنو أصنع مجبور لما أصلي أخلي التربة بإيدي أخليها وأشيلها يقول لي ليش تخاف مو أخاف لأن الرجل يجب نعالي يفحك تربة حسين سلام الله عليك يقولوا يشتغوا التقية وإلا أنت تعالوا شوفوا التقية من دستور القرآن والعقل والرواية رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر حمار بالتقية الإسلام يأمر بالتقية ولم يقتصر الأمر على هذا بل وضعوا روايات ترغب في العمل بالتقية فقد جاء في كتاب جامع الأخبار صفحة 251 رواية عن الرسول صلى الله عليه وسلم كذبا وزورا حيث نسب إليه أنه قال مثل مؤمن لا تقية له كمثل جسد لا رأس له وفي المصدر نفسه قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه التقيه من أفضل أعمال المؤمنين يصون بها نفسه وإخوانه عن الفاجرين وفي المصدر نفسه عن الحسين بن علي أنه قال لولا التقيه ما عرف ولينا من عدونا وجاء في تفسير العسكري صفحة 128 عن زين العابدين رحمه الله أنه سئل من أكمل الناس في خصال الخير؟ قال أعملهم بالتقية وجاء في كتاب اعتقادات الصدوق صفحة 83 عن الصادق أنه قال من صلى معهم في الصف الأول فكأنما صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصف الأول ونسب الرافضة أيضا للنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في كتاب جامع الأخبار صفحة 110 أنه قال من صلى خلف المنافقين بتقية كان كمن صلى خلف الأئمة نعوذ بالله من هذا الكلم وجاء في كتاب جامع الأخبار أنه قال أشرف أخلاق الأئمة والفاضلين من شيعتنا استعمال التقية وجاء في كتاب الكافي للكلين في المجلد الثاني صفحة 219 عن هشام الكندي عن الصادق أنه قال اياكم ان تعملوا عملا يعيرون به فان ولد السوء يعير والده بعمله كونوا لمن قطعتم اليه زينا ولا تكونوا عليه شينا صلوا في عشائرهم وعودوا مرضاهم واشهدوا جنائزهم ولا يسبقونكم الى شيء من الخير فانتم اولى به منهم والله ما عبد الله بشيء احب اليه من الخبء قلت وما الخبء قال التقيه واستمع إلى شيخهم القطيفي منير الخباز وهو يحف الرافضة على أعمال الخير والبر ثقية ينكر السيد الخوي صفحة 316 من نفس الكتاب صحيحة هشام الكندي قال سمعت أبا عبد الله يعني الصادق يقول إياكم أن تعملوا عملا أنت يا شيعة إياكم أن تعملوا عملا نعير به فإن ولد السوء يعير والده بعمله كونوا لمن انقطعتم إليه زينا ولا تكونوا عليه شينا كيف نكون زينا صلوا في عشائرهم عوزوا مرضاهم واشهدوا جنائزهم ولا يسبقونكم إلى شيء من الخير فأنتم اولى به منهم شخصنا إمتنا يربوننا على التقية المداراتية ويقول الخميني في كتاب الرسائل العشر في الصفحة الثانية والخمسين عن التقيه وأما الرخصه التي صاحبها فيها بالخيار فإن الله نهى المؤمن أن يتخذ الكافر وليا ثم من عليه بإطلاق الرخصه له عند التقيه في الظاهر ان يصوم بصيامه وأن يفطر بإفطاره ويصلي بصلاته ويعمل بعمله ويظهر له استعمال ذلك موسعا عليه فيه وعليه ان يدين الله تعالى في الباطن بخلاف ما يظهر لمن يخافه من المخالفين المستولين على الامه قال تعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء الا ان تتقوا منهم تقى ويحذركم الله نفسه فهذه رحمة تفضل الله بها على المؤمنين رحمة لهم ليستعملوها عند التقيه في الظاهر انتهى كلام الخميني أقول إن استدلال الخميني بتلك الآية دليل على تكفيره لاهل السنة حيث استدل بالآيات التي نزلت في المشركين وعمل بها على المسلمين وجاء في كتاب جامع الأخبار للسبزواري صفحة 254 عن الباقر أنه قال للصادق رحمهم الله ما خلق الله شيئا أقر لعين أبيك من التقيه والتقية جنة المؤمن استمع إلى شيخهم فوز السيف وهو يقول أنه لولا التقيه لما عبد الله ويحدث على ممارسة التقيه إن التقيه جنة المؤمن ولولا التقيه لما عبد الله نجاح الدعوات كان رهين التقيه مارس عقائده ضمن اطار التقية مارت شعائرك ضمن اطار التقية لو كان هناك انطاف لازم يُعطى للتشيع مرتبة الشرط الاولى على ممارسته للتقية وجاء في كتاب بحار الانوار للمجلس في المجلد الثالث عشر صفحة 135 عن سفيان بن سعيد قال سمعت ابا عبد الله يقول يا سفيان عليك بالتقيه فإنها سنة إبراهيم الخليل وجاء في كتاب الروضة من الكافي في المجلد الثامن في الصفحة الثانية عن إسماعيل بن مقلد السراج عن أبي عبد الله قال خرجت هذه الرسالة من أبي عبد الله إلى أصحابه وعليكم بمجاملة أهل الباطل تحملوا الضيم منهم وإياكم ومماظتهم دينوا فيما بينكم وبينهم إذا أنتم جالستموهم وخالطتموهم ونازعتموهم الكلام فإنه لابد لكم من مجالشتهم ومخالطتهم ومنازعتهم الكلام بالتقية التي أمركم الله بها أن تأخذوا بها فيما بينكم فإنه لابد لكم من مجالشتهم ومخالطتهم ومنازعتهم الكلام بالتقية التي أمركم الله أن تأخذوا بها فيما بينكم فإذا ابتليتم بذلك منهم فإنهم سيؤذونكم وتعرفون في وجوههم المنكر ولو أن الله تعالى يدفعهم عنكم لسطوا بكم وما في صدورهم من العداوة والبغضاء اكثر مما يبدون لكم مجالسكم ومجالسهم واحدة وأرواحكم وأرواحهم مختلفة لا تأتلف لا تحبونهم أبدا ولا يحبونكم وجاء في كتاب وسائل الشعى للحر العامل في المجلد الحادي عشر صفحة 466 عن الصادق أنه قال ليس منا من لم يلزم التقيه ويصوننا عن سفلة الرعية وجاء في تفسير العياشي في المجلد الثالث صفحة 123 عن المفضل قال سألت الصادق عن قول الله تعالى أجعل بينكم وبينهم رجما قال التقيه وعند قوله تعالى أما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال إذا عملت بالتقية لم يقدروا لك على حيله وهو الحصن الحصين وصار بينك وبين أعداء الله سدا لا يستطيعون له نقبا وسئل مرجعهم محمد سعيد الحكيم في موقعه على الانترنت هذا السؤال هل يجوز مدح من لا يستحق المدح أمام مجموعة من الناس تقيه فكان الجواب نعم يجوز ذلك وهذا الرافضي حسن الصفار في مكاشفته مع عبد العزيز القاسم في ملحق الرسالة التابع لجريدة المدينة في تاريخ السابع عشر من شعبان لعام 1425 للهجرة يقول القرآن الكريم فيه آيات عديدة تؤكد أن الإنسان إذا كان في موقع يخاف على نفسه الضرر أو يكون في موقع يسبب له مشكلة من إظهار رأيه وعقيدته فإن له أن يلجأ إلى التكتم على رأيه وعقيدته حفاظا على حياته ومصلحته استمع إلى شيخهم القطيفي حسن الصفار وهو يحث الرافضة على العمل بالثقية السؤال لماذا التفق هذا المفهوم بالشيعة السر عليه أئمة الشيعة روايات كثيره عندنا وخاصه عن الإيمان الصادق صلى الله عليه التقية ديني ودين آبائي وأجدادي من لا تقيه له لا دين له التقيه جنة المؤمن التقيه حرز المؤمن التقيه ترس المؤمن وهكذا احاديث كثيرة وهو مرجع الرافضة علي السلستان يفت تقية بأن أي تعاون مع الأمريكان هو عدوان على العراق بل على المسلمين كافة ثم يأتي بعد ذلك مرجعهم صادق الشيرازي ويجيز التعاون مع الأمريكان لإسقاط النظام العراقي كما ذكرت ذلك صحيفة الوطن الكويتية في تاريخ 27-9 2002 للميلاد ثم أصدر الحاكم الأمريكي للعراق بول بريمر مذكراته وذكر أن علي السيستاني زعيم الحوزه العلميه بالنجف كان يتراسل ويتواصل معهم اي مع الامريكان حيث يقول بول بريمر في مذكراته في الصفحه 214 فيما كانت وسائل الاعلام العربيه والغربيه تندب الانقسام المفترض بين ايه الله الشستاني والائتلاف كنت انا وهو نتواصل بانتظام بشان القضايا الحيويه من خلال الوسطاء طوال المدة التي قضاها الائتلاف في العراق انتهى كلام بولد بريمر إذن فالسيستان الذي افتى تقيه في بداية الأمر بأن أي تعاون مع الامريكان هو عدوان على العراق بل على المسلمين نجده في حقيقة الأمر يتواصل ويتراسل مع المحتل عن طريق الوسطاء وفي الخفاء فهؤلاء هم الرافضة يتغيرون ويتبدلون حسب حال التقيه كفر الله المسلمين شرهم إجابة الرافضة الحلف بالله كاذبا إذا كان على وجه التقيه جاء في كتاب وسائل الشيع للحر العامي في المجلد السادس عشر صفحة 133 باب بعنوان جواز الحلف باليمين الكاذبه للتقيه عن أبي الصباح قال والله لقد قال لي جعفر بن محمد إن الله علم نبيه التنزيل والتأويل فعلمه رسوله صلى الله عليه وسلم علياً قال وعلمنا والله ثم قال ما صنعتم من شيء أو حلفتم عليه من يمين في ثقية فأنتم منه في سعة وجاء في كتاب وسائل الشيعة للحر العاملي في المجلد السادس عشر صفحة 136 عن أبي بُكير عن زرارة عن أبي جعفر قال قال قلت له إنا نمر على هؤلاء القوم فيستحلفون على أموالنا وقد أدينا زكاتها فقال يا زرارة إذا خفت فاحلف لهم ما شاء قلت جعلت في ذاك بالطلاق والعتق قال بما شاء وفي المصدر نفسه في المجلد السادس عشر صفحة 137 عن سماعه عن أبي عبد الله أنه قال إذا حلف الرجل تقية لم يضره إذا هو أكره والطر إليه بل قالوا كما جاء في وسائل الشيعة للحر العاملي في المجلد الحادي عشر صفحة 465 عن أبي جعفر أنه قال لا حنث ولا كفارة على من حلف بالتقيه التقيه في الصلاه لقد افترى الرافضة على النبي صلى الله عليه وسلم افتراء عظيما فقد جاء في كتاب الفروع من الكافي في المجلد الثالث صفحة 188 عن أبي عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول وان عمر بن الخطاب قد انكر على النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وقال له يا رسول الله الم ينهك الله ان تقوم على قبر هذا المنافق فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم كما يدعي الرافضه وقال له ويلك وما يدري كما قلت اني قلت اللهم احش جوفه نارا واصله نارا قال ابو عبد الله فأبدي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يكره واستمع إلى شيخهم فاضل المالكي وهو يتهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالعمل بالتقية والعياذ بالله نبينا صلى الله عليه وآله وسلم هل استخدم التقية التقية الحقيقة لها معاني أرجو الانتباه بالله موضوع. تقية بمعنى تقية في تبليغ الأحكام يعني ما بلغ بعض الأحكام تقية له هذا مقصود. حصل لكن رب التبليغات. هذه التبليغات عدمها لا يوجد نقصا في الدين لكن يوجد تاكيد ربما الرسول بهالقسم استعملت مثل من مثل قضيه القرطاس في يوم الخميس قضيه القرطاس يوم الخميس حين قال الرسول علي بقرطاس ودواء اكتب لكم كتابا لن تضلوا بعد ما ان تمسكتم به أبداً الرجل المعروف قال إن رسول الله يسجر بهذه اللغة شاهد هنا أن الرسول لما سمع الكلمة عندئذ لم يصر على كتابة الكتاب وعدد عن كتابة الكتاب هذا دليل واضح على أن الرسول في هذا المقام لم يكتب لأن الضرط لم يشاعر على الكتاب هذا الحقيقة هو لون من ألوان التقيم الرسول في تلك الساعة لو يصير لربما هؤلاء الناس وجوه القوم يخرجون ويقولون تبين أنهب 23 سنة هذا الرجل يبلغ تبين كان يهجر من أول أمره إلى آخر ولا شك ان هذا طعن صريح في رسول الله صلى الله عليه وسلم فهل يعقل ان النبي صلى الله عليه وسلم يظهر للناس خلاف ما يبطن قال الشيخ العلامه عبد الرحمن بن ناصر البراك حفظه الله تعالى في معرض فتيه عن التقيه قال كيف يجرؤون على مقام النبي صلى الله عليه وسلم بنسبه التقيه اليه وهو الذي قال الله له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 لما راودته قريش على ترك دعوته قال والله والله لو جعلوا الشمس في يميني والقمر في شمالي على أن أترك هذا الأمر ما تركته وهو الذي قال في أعظم جمع بعرفه أنتم تسألون عني فماذا أنتم قائلون قالوا نشهد أنك بلغت وأديت ونصحت فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها الى الناس اللهم اشهد ثلاث مرات متفق عليه وعلى هذا فنسبه التقيه الى الرسول صلى الله عليه وسلم تتضمن الطعن في تبليغه لرساله ربه وفي ذلك اعظم تنقص لقدره صلى الله عليه وسلم بل التقيه قد طلبها المشركون منه صلى الله عليه وسلم او رغبوا في ذلك قال الله تعالى وادوا لو تدهن فيدهنون قيل معناها ودوا لو تسكت فيسكتون وحاشاه صلى الله عليه وسلم ان يسكت عن الصدع بأمر الله دعوة للتوحيد ونهيا عن الإشراك بالله وبيانا للحق من الباطل فمن زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم عمل بالتقيه ولو في مسألة واحدة فهو كافر مرتد عن الإسلام لأن ذلك يتضمن نسبته إلى كتمان ما امره الله بتبليغه قال انس رضي الله عنه لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا لكتم هذه الآية وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه وقالت عائشة رضي الله عنها من زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتم شيئا من كتاب الله فقد أعظم على الله الفرية وفي رواية قالت رضي الله عنها وعن أبيها لو كان محمد صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا مما أنزل إليه لكتم هذه الآية وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه انتهى كلام الشيخ حفظه الله وجاء في كتاب الفروع من الكافي في المجلد الثالث صفحة 373 عن تعلبة بن ميمون قال سألت أبا جعفر عن الصلاة خلف المخالفين فقال فما هم عندي إلا بمنزلة الجدر. واستمع إلى شيخهم القطيفي منير الخباس وهو يحث الرافضة على الصراط خلف إمام الحرم تقية يذكر السيد الخوري حدث سره صفحة 190 الجزء الرابع من التنقيح يتكلم عن المظهر الأول للتقية المداراتية ما ورد في بعض الروايات مما لا يقبل المناقشة من إجزاء الصلاة معهم ما يعني إجزاء الصلاة معهم يعني أنت عندما تروح مكة والمدينة وصير وقت الصلاة مو تطلع من المسجد لا اذا كنت في الحرم صل خلف امام الحرم هذا هو التقية المداراتية وان كنت ما نحتاج لو طلعت خط ما حد رايح يتعرض لك. حتى لو طلعت من تقائف ما حد رايح يتعرض لك ولا رايح يتعرض عليك اي برر ولكن لاجل المدارات صل خلف امام الحرمين بشرط ان تقرأ لنفسك يعني الفاتحة والسورة لا تعتمد على قراءة الامام تعتمد على قراءة نفسك. واذا كانت المدارات تقتضي ان تسجد على الزل لو قصر مكانك في شنو? زل. وما امامك شيء تصلي تسجد عليه. يجوز لك السجود على الزل. اذا رأيت حرج في ان لا تتكتف يجوز لك ان تتكتف دفعا للحرج. وصلاتك صحيحة ومجزية ولا يجب اعادتها. وكذا افتى الامام الخوئي والامام الخميني وهذا استنادهم الى هاتين الروايتين المعتبرتين عن الصادق عليه السلام من صلى معهم في الصف الاول كان كمن صلى خلف رسول الله صلى الله عليه وآله راجع الوسائل باب خمسة من ابواب صلاة الجماعة الحديث الثاني والثالث والرابع. راجع الروايات هناك تجد هذه الروايات الصحيحة التي تدل على مشروعية الصلاة خلف امام الحرمين. قد انتميها شنون? تقية مداراتية. يلكر السيد الخوي صفحة ثلاثمائة من نفس الكتاب. صحيحة هشام الكندي. قال سمعت ابا عبد الله. تحن الامام الصادق. يقول. إياكم أن تعملوا عملا انتو يا الشيعة. اياكم ان تعملوا عملا معيروا به. موجي وقت الصلاة وتطلع من الحرام. هذا عمل يثير الاستفهام. يثير الاس... الاس... الاسئلة. يثير انك انسان خارج على خارج عن مسار المسلمين ووحدة المسلمين. كما تريد تصلي الى امام الحرام فاطلع قبل الصلاة. عيش ان تصير الاجانة وبعدين تطلع. ثم استمع إليه وهو يشترط عدم الانحراف العقائدي عند الصلاة خلف أهل السنة الثلاث معهم الثلاث معهم إذا لم يترتب عليها انحراف عقائدي مرويات الرافضة ومذهبهم في التقية ذكر القميني في كتابه تحرير الوسيلة في المجلد الثاني صفحة 166 إن وضع يد اليمنى على اليسرى يبطل الصلاة ويجوز حال التقية فقط فقال ما نصه القول في منطلات الصلاة وهو وضع إحدى اليدين على الأخرى نحو ما يصنعه غيرنا وهو مبطل عمدا على الأقوى لا سهول وإن كان الأحوط فيه الإعادة ولا بأس به حالة تقيه ويقول حسين البرجوردي في كتابه جامع حديث الشيعة في المجلد السابع صفحة 297 عن الصادق أنه قال إذا صليت معهم أي مع أهل السنة إذا صليت معهم غفر الله لك بعدد من خالفك وجاء في المصدر نفسه في المجلد السابع صفحة 299 عن إسحاق بن عمار قال قال لي أبو عبد الله جعفر الصادق يا إسحاق اتصلي معهم في المسجد؟ قلت نعم قال صلي معهم فإن المصلي معهم في الصف الأول كالشاهر سيفه في سبيل الله وفي المصدر نفسه في المجلد السابع صفحة 301 أنه لا تجوز الصلاة إلا خلف من تثق بدينه وآخر من تتقي سيفه وسوطه وشره ودوائقه وشنعته فصلي خلفه على سبيل التقية والمداراة بل ذكر البرجوردي في المصدر نفسه في المجلد السابع صفحة ثلاثمين واثنين بابا بعنوان أنه يستحب للرجل أن يصلي الفريضة في وقتها ثم يصلي مع المخالف تقية إماما كان أو مأموما أو يجعلها نافلة أو يريهم أنه يصلي ولا يصلي وفي المصدر نفسه في المجلد السابع صفحة 308 عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله قال إني أدخل المسجد وقد صليت فأصلي معهم فلا أحتسب بتلك الصلاة قال لا بأس وأما أنا فأصلي معهم وأريهم اني أسجد ولا أسجد نعوذ بالله من هذا الدين ومن هذا النفاق التقية في الصيام جاء في كتاب وسائل الشيعة للحر العاملي في المجلد السابع صفحة 94 بابا بعنوان جواز الإفطار للتقية والخوف من القتل ونحوه وفي المصدر نفسه في المجلد السابع صفحة 95 عن أبي عبد الله أنه قال وهو بالحيرة في زمن أبي العباس إني دخلت عليه وقد شك الناس في الصوم وهو والله من شهر رمضان فسلمت عليه فقال يا أبا عبد الله أصمت اليوم؟ فقلت لا والمائدة بين يديه قال فدن فكل قال فدنوت فأكل قال وقلت له الصوم معك والفطر معك فقال الرجل لابي عبد الله تفطر يوما من شهر رمضان؟ فقال إي والله أفطر يوما من شهر رمضان أحب إلي من أن يضرب عنقي التقية في الزكاة الرافضة يسمون أنفسهم بالمؤمنين ويطلقون على كل من لم يؤمن بولاية علي بن أبي طالب بعد النبي صلى الله عليه وسلم أو قدم أحد الخلفاء الثلاثة عليه يسمونه ناصبيا فقد جاء في كتاب وسائل الشيعة للحر العامل في المجلد السادس صفحة 170 بابا بعنوان باب عدم جواز إعطاء الأقارب الزكاة إذا لم يكونوا مؤمنين أي لم يكونوا رافضة وذكروا فيه أثرا نسبوه إلى جعفر الصادق أنه قال ما فرض الله في المال من غير الزكاة أكثر تعطي منه القرابة والمعترض لك مما يسألك فتعطيه ما لم تعرفه بالنص فإذا عرفته بالنص فلا تعطيه إلا أن تخاف لسانه فتشتري دينك وعرضك منه التقيه في طاعة السلطان الرافضة لا يوالون أهل السنة لا حكاماً ولا محكومين ويعتبرون دار الإسلام دار تقيه، ولذا يعاملون الجميع بالتقية فقد ذكر صاحب كتاب جامع الأخبار صفحة 110 فقال والتقيه في دار التقيه واجبة وجاء في كتاب وسائل الشيعة للحر العاملي في المجلد الحادي عشر صفحة 470 باب وجوب طاعة السلطان أي السلطان السني للتقية فذكروا عن موسى بن جعفر في حديث طويل انه قال لولا اني سمعت خبرا عن جدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ان طاعه السلطان للتقيه واجبه اذا ما أجب كما ان الرافضه يسمون دوله الاسلام دوله الظالمين جاء في كتاب بحار الانوار المجلس في المجلد الخامس والسبعين صفحه أربعمائة واحد وعشرين انهم قالوا التقيه واجبه علينا في دوله الظالمين فمن تركها فقد خالف دين الإمامية وفارقه كما أنهم يسمون دولة الإسلام دولة الباطل جاء في كتاب جامع الأخبار للسبزوار صفحة 110 أنهم قالوا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يتكلم في دولة الباطل إلا بالتقية وهنا يجب على ولاه أمورنا وعلى جميع بلاد أهل السنة خاصة أن يتذكروا أن الرافضي الذي يدخل عليهم لا يطيعهم إلا من باب التقيه وأن هذه الطاعة المزيفة تزول بخروج مهدي الرافضة المنتظر استمع إلى شيخهم ومرجعهم مجتبى الشرازي وهو يتهم الحاكم السعودي حفظه الله بأنه يخادع الناس بأنه حاكم إسلامي فالحاكم السعودي يطلب البيع من الناس على كتاب الله تعالى وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله، فهذا يفضح نفسه قبل أن يخدع الآخرين. فلماذا يريد أن يخدع الناس بأنه حاكم إسلام؟ خلي يكون حاكم ديمقراطي، خلي يكون حاكم ديكتاتوري. واستمع إلى شيخهم هادي المدرسي، وهو يكفر آل خليفة حكام البحرين ويحددهم عليهم. قلت رأيي واضح وصريح آل خليفة يمثلون الطاغوت. الذي نهينا حتى عن التحاكم اليه بالترجاع الحق حتى بالترجاع الحقيق. لا يجوز لك الرجوع اليه هذا نفس القرآن الكريم. يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت. وقد نهوا عنه. آل خليفه وجودهم حرام. والعمل معهم معصيه الله والنظر اليهم حرام ومصافحتهم معصيه الله والقبول بحكمهم حرام ومجاراتهم معصيه الله فهم الحرام ومنهم الحرام واليهم يعود الحرام تاريخهم ليل اسود وفعلهم العدوان على العباد وانجازاتهم فساد وإفتاد ويحلبون على الكذب جرائدهم كلها كذب جعياتهم كذب أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون سؤال لو صنفنا بين حزب الله وحزب الشيطان أين تضع آل خليفة أين يضع آل خليفة أنفسهم أهلل أن أحداً منهم يجرى لكي يقول حتى بين أنفسهم أننا من حزب الله حتماً لا إنهم بصريح العبارة ممثل الشيطان في البحرين فالتقية تسير مع الرافضي أينما سار وتدور معه أينما دار فهي شعاره ودثاره ثم وضعوا روايات ترهب من ترك التقية قبل خروج مهديهم المنتظر يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه منهاج السنة النبوية في المجلد السادس صفحة 421 رأس مال الرافضة التقيه وهي أن يظهر خلاف ما يبطن كما يفعل المنافق وقد كان المسلمون في أول الإسلام في غاية الضعف والقلة وهم يظهرون دينهم لا يكتمون ولكن قد يقول قائل لماذا الرافضه يستعملون معنا التقيه ونحن نشهد أن لا اله الا الله وان محمد رسول الله فنقول لان الرافضه يرون بان كل من لم يؤمن بولايه علي ابن ابي طالب وباقي ائمه الشيعة ويتبرأ من اعداء علي كما يزعمون وعلى راسهم الخلفاء الثلاثه ابي بكر وعمر وعثمان وباقي مشاهير الصحابة وأمهات المؤمنين رضوان الله عليهم فهو كافر ومن أهل النار جاء في كتاب بحار الأنوار للمجلس في المجلد السابع والعشرين صفح 166 فقال المجلس اعلم أن الإمامية أجمع على اشتراط صحة الأعمال وقبولها بالإيمان الذي من جملته الإقرار بولاية جميع الائمه وإمامتهم والأخبار متواترة بين الخاصة والعامه وقال في المصدر نفسه في المجلد 27 صفحة 167 عن أبي عبد الله أنه قال أول ما يسأل عنه العبد إذا وقف بين يدي الله جل جلاله عن الصلوات المفروضات وعن الزكاه المفروضة وعن الصيام المفروض وعن الحج المفروض وعن ولايتنا أهل البيت فإن أقر بولايتنا ثم مات عليه قبلت منه صلاته وصومه وحجه وزكاته وإن لم يقرب ولايتنا بين يدي الله جل جلاله لم يقبل الله عز وجل منه شيئا من أعماله وجاء في كتاب بحار الانوار للمجلس في المجلد 27 وعشرين صفحة مائة واحد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فوالذي بعثني بالحق نبيا لو جاء أحدكم يوم القيامة باعمال كأمثال الجبال ولم يجئ بولاية علي بن أبي طالب إلا كبه الله عز وجل في النار وجاء في كتاب حق اليقين في معرفة أصول الدين لعبد الله شبر في المجلد الثاني صفحة 189 عن الشيخ المفيد أنه قال في كتاب المسائل اتفقت الإمامية على أن من أنكر إمامة أحد من العمة وجحد ما أوجبه الله تعالى له من فرض الطاعة فهو كافر ضال مستحق للخلود في النار وبهذا يعلم أن الرافضة يكفرون كل من لم يكن إماميا إثنى عشريا كفى الله المؤمنين شرهم واستمع إلى شيخهم محمد الكناني وهو يؤكد كفر من لا يؤمن بولايث علي ويبين أهداف الرافضة السياسية العقيدة الجعفرية تقول وبكل وضوح كل كل من لا يؤمن ولاية علي عليه السلام وأولاده فهو لا يملك شيء، لا في الدنيا ولا الآخرة. نحن نسعى إلى التمدد على كل الآفاق. بعدين أن جاسد جام لدينا العراق وهناك مناطق جديدة نسعى إليها. الخليج هو هو الثاني. رأس الأمة الشام والعراق وإيران والجزيرة واليمن. نحن نسعى إلى السيطرة على هذه المناطق. لا يهمنا أندونسيا ولا تهمنا أفريقيا. لدينا صدور نسعى لي النهار للسيطرة على كل الإسلام. رأس الإسلام في الشام وغير الشام. والله نسعى إلى السيطرة على الحجاز وعلى نجد وعلى الكويت وعلى البحرين والحوسيين الموجودين نحن لدينا عقيدة واضحة هي رئاسة الأول الإسلامية بأكبرها في, في قيادة النفجعية في النجم وقوم الذي يعجبه يعجبه والذي لا يعجبه على المبلغة البحر ذا نجامل في عقيدتنا نسعى إلى, إلى كل ما نستطيع أن نسيطر عليه بغداد اليوم وغدا النجم إذا خرج مهدي رافضة المنتظر زالت التقية وظهر الوجه الحقيقي للرافضة جاء في كتاب بحار الأنوار للمجلسي في المجلد 24 في الصفحة 47 عن أبي عبد الله أنه قال إذا قام قائمنا سقطت التقيه إذا قام قائمنا سقطت التقيه وجرد السيف ولم يأخذ من الناس ولم يعطهم إلا بالسيف وجاء في تفسير العياشي في المجلد الثالث صفحة 123 عن المفضل قال سألت الصادق عن قول الله تعالى فإذا جاء وعد ربي جعله دكا قال رفع التقية عند الكشف فانتقم من أعداء الله والمقصود به عند الشيعة الاثنى عشرية هو خروج إمامهم الثاني عشر وجاء في كتاب وسائل الشيعة للحر العامل في المجلد الحادي عشر صفحة 466 عن الرضا أنه قال لا دين لمن لا ورع له ولا إيمان لمن لا تقية له إن أكرمكم عند الله أعملكم بالتقيه قيل ابن رسول الله إلى متى؟ قال إلى قيام القائم فمن ترك التقيه قبل خروج قائمنا فليس منا وذكر بن بابويه القمي في كتابه الاعتقادات صفحة 144 فقال والتقيه واجبة لا يجوز رفعها إلى أن يخرج القائم فمن تركها قبل خروجه فقد خرج عن دين الله وعن دين الإمامية وخالف الله ورسوله ويقول العاملي في كتابه مرآة الأنوار صفحة 337 الأخبار متواترة صريحة في أن التقية باقية إلى أن يقوم القائم وجاء في تفسير القمي في المجلد الأول صفحة 412 عن أبي بصير في قول الله تعالى إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمحل الكافرين أمهلهم رويدا قال يا محمد أمهلهم رويدا لوقت بعث القائم فينتقم لي من الجبارين والطواغيث من قريش وبني أميه وسائر الناس وهذا الرافضي حسن الصفار في كتابه الإمام المهدي أمل الشعوب يوصي أتباعه من الشيعة الاثنى عشرية للانضمام لجيش المهدي الإرهابي الذي سيقتل العرب ويهدم المسجد الحرام ويصلب الشيخين ويجلد أم المؤمنين فيقول حسن الصفار لأتباعه والمؤمن الذي يعيش في عصر الغيبة منتظرا لخروج الإمام القائد وظهوره لا بد وأن يهيئ نفسه لاستقبال الإمام والانضمام الى جبهته والعمل تحت لوائه وهذا لا يتاتى للانسان اذا لم يرب نفسه ويهيئها من الان للساعه المنتظره قبل ان تاتي تلك الساعه وهو يفقد زمام نفسه وتقونه ارادته ولان موعد الظهور مجهول لدى الانسان المؤمن المؤمن اي الرافضي فيجب ان يكون على اهبه الاستعداد دائما وابدا ويتوقع الامر في اي لحظه انتهى كلام الصفار أقول انظر اخي المسلم كيف بين الصفار انه عند خروج المهدي تزول التقيه ويكون الرافضي تحت لواء مهديهم المنتظر وهذا لا يستغرب منه فهذه عقيدته وعقيده اسلافه الذين تسقط تقيتهم بخروج مهديهم المزعوم وحتى نعرف حقد الصفار وأتباعه من الرافضة يقول الصفار في كتابه المذكور مطالبا المهدي بسل السيف والانتقام فقال متى تسل البيض من غمدها وتشرع السمر وتحمد دماره والآن أيها الإخوة الكرام هذا السيف الذي يطالب الصفار مهديه المزعوم بسله هل سوف يسل على اليهود والنصارى أم على المسلمين ولذا ذكر المجلسي في كتابه بحار الأنوار في المجلد الثامن صفحه 259 فقال إن القائمة لو قام لبدأ بهؤلاء أي بأهل السنة وكما هو معلوم أن مهدي الرافضة يسالم اليهود والنصارى وأن ليس له أعداء إلا أهل السنة نعوذ بالله. يستمع إلى الدكتور العراقي عدنان الدليمي. وهو يصيح بأعلى صوت مطالباً العالم الإسلامي بنصرة أهل السنة بالعراق والوقوف معهم ضد إصابات جيش المهدي إننا نعاني في العراق إلى مرين انتبهوا أيها العرب انتبهوا أيها المسلمون إن أخوانكم في العراق وفي مغداد بالناس سيصحفون سيدأسون بأحدام الشيئة سيصفون اقصاء لأهل السنة بغداد انتبهوا مساجدنا هدقت هدمت يعتبرونها مساجد النواصر يجب ان تهدر يجب ان تعرق وأنتم غابلون نقول هذا ليس صداع الضائفية والله إنها في وجه الضائفية تلبه أيها العاب فقد تم الخصب حتى غاصة الركب مناطقنا تقصب بالأولاد العظمية العظمية وما ذاكب العظمية الصناع الفضل حيى العدل حي الجامعة هذه المناطق السنية تقصد يوميا بالأولاد ما نحن نقول الصراع ليس كائن وأنتم تدعون لهذا المؤتمر لنسد العراق ايها الباطن العراق الشيع سيتاول العراق الى الشيع ويمتد الامر سيشرد البلدان المحس بالعراق وتندمون ولا تسعه من اين السعوديه اين الكويت اين لندن اين باكستان اين المسلمون ناموا ناموا على خراب العراق ناموا على هدمه مساجد قدس العراق ناموا على حرق مساجد قدس العراق ناموا ناموا ان الحريق شمتج والله انه مخطط من خمسين سنه لتشجيع المنطقه تشجيع المنطقه وإيجاد الإمبراطورية الفارسية تحت الغطاء الشيعة تحت القطاع الإسلام والإسطنطري أمري في كلب روعة على العراق الذي سيهدم وبغداد بغداد الذي منا بغداد أبي حنيفة بغداد المنصور قارون الرشيد بغداد أحمد بن عمدل سترسوا بغداد الصفويين بغداد المويهيين بغداد الخرامة الجدد وتقولون ليست حرب طائفية والله إنها حرب طائفية وكل من يقول إنها ليست حرب طائفية هو واهم ومختأ ويجب أن يترسى عن استمع إلى أهزيج جيش المهدي وهو يتوعد بإراقة دماء أهل السنة ويسميهم بالنواصل النادين نصب ولريك والبعت سوا يوم تمنا صدق يمرادي ذل وياهم اليوم طوال دمنا صدق بعد شم الهوى واح بعد شم الهوى زنادي الناس بي ماذا سيكون حال الرافضة اذا خرج امامه المزعوم الثاني عشر جاء في كتاب الغيبة للنعماني صفحة مئتين سبعة عشر عن علي بن الحسين انه قال اذا قام القائم اذهب الله عن كل مؤمن العاهة ورد الله قوته وذكر المجلسي في كتابه بحار الأنوار في المجلد الثاني والخمسين صفحة 372 عن الصادق أنه قال يكون شيعتنا في دولة القائم سنام الأرض وحكامها يعطى كل رجل منهم قوة أربعين رجلا ويقول محمد القزويني في كتابه الإمام المهدي من المهدي إلى الظهور عن الرافضة في عصر مهديهم المزعوم فقال والضعفاء من الشيعة سواء كان الضعف في الجسم أو النفس ينقلب ضعفهم إلى قوة وبسالة وبطولة واقتدار وجميع الأمراض تزول عن الشيعة ويتمتعون بالصحة والسلامة في أبدانهم ولكن السؤال هنا بعد هذه التغييرات التي صارت للرافضة وأصبحوا أصحها أقوياء قوة الواحد منهم تعدل قوة أربعين رجلا فماذا سيفعل مهدي الرافضه وماذا سيفعل أتباعه؟ هل سيقاتلون اليهود والنصارى ويحررون المقدسات الإسلامية من المغتصبين؟ قد تتعجب إن قلت لك أن مهدي الرافضه المزعوم وأتباعه من الرافضه سيصالحون اليهود والنصارى وسيكون سيفهم مسلولا على المسلمين فقط فقد جاء في كتاب بحار الأنوار للمجلس في المجلد الثاني والخمسين صفحة 372 عن أبي جعفر الباقر أنه قال إن الناس في هدنه نناكحهم ونوارثهم ونقيم عليهم الحدود ونؤدي أماناتهم حتى إذا قام القائم جاءت المزاملة ويفسر محمد الصدر معنى المزاملة ويقول هي المفارقة والمباينة بين أهل الحق وأهل الباطل وجاء في كتاب حدائق الانس للزنجاني صفحة 104 ويقول عن أمير المؤمنين أنه قال فقهاؤهم يفتون بما يشتهون وقضاتهم يقولون ما لا يعلمون وأكثرهم بالزور يشهدون إذا خرج القائم أي مهدي الرافضة ينتقم من أهل الفتوى أي من العلماء وطلبة العلم السنة ويعلق الزنجاني على النص المذكور ويقول المراد من الفقهاء فقهاء المخالفين لأنهم يفتون بغير ما أنزل الله والشاهد على ذلك قول الإمام الباقر إذا خرج الإمام المهدي فليس له عدو مبين إلا فقهاء الخاصة أي فقهاء السنة وهو والسيف أثوان نعوذ بالله من الرافضة ومما يعتقدون ويقول محمد باقر المجلسي في كتابه حق اليقين وهو مقضوع باللغة الفارسية على ما نقله علامة الهند محمد منظور نعماني في كتابه الثوره الايرانيه في ميزان الاسلام بانهم يناكحوننا ويوارثوننا الى ان يظهر المهدي حيث يبدا بقتل اهل السنه هذه اعمال الرافضه اذا زالت التقيه وهذا هو مهديهم المزعوم نعم اذا زالت التقيه فان مهدي الرافضه واتباعه سيبداون بقتل القرشيين في مكه فقد جاء في كتاب تاريخ ما بعد الظهور لمحمد صادق الصدر صفحة 509 عن محمد بن مسلم قال سمعنا أبا جعفر يقول لو يعلم الناس ماذا يصنع القائم إذا خرج لا حب أكثرهم ألا يروه مما يقتل من الناس أما إنه لا يبدأ إلا بقريش فلا يأخذ منها إلا السيف ولا يعطيها إلا السيف حتى يقول كثير من الناس ليس هذا من آل محمد لو كان هذا من آل محمد لرحم ولم يقف نهدي الرافضة عند هذا الحد بل جاءت الروايات تؤكد على أنه سيقطع أيدي بني شيبة فقد جاء في كتاب الكافي للكليني في المجلد الرابع صفحة 143 عن جعفر بن محمد أنه قال أما إن قائمنا لو قد قام لقد أخذهم وقطع أيديهم وطاف بهم وقال هؤلاء سراق الله قال محمد القزويني صاحب كتاب الامام المهدي من المهدي الى الظهور في صفحه 343 معلقا على هذه الروايه بنو شيبه هم سدنه الكعبه الذين كانت بأيديهم مفاتيح الكعبه يتوارثونها خلفا عن سلف وكان هؤلاء يسرقون الاموال والدخائر المهدات الى الكعبه ويتصرفون بها كما تشتهيه أنفسهم وبهذه المناسبة سماهم الإمام سراق الله أي سراق أموال الله انتهى كلامه وإذا زالت التقيه فإن مهدي الرافضة وأتباعه سيهدمون المسجد الحرام في مكة فقد جاء في كتاب تاريخ ما بعد الظهور لمحمد صادق الصدر صفحة 545 عن أبي بصير قال قال أبو عبد الله إذا قام القائم هدم المسجد الحرام حتى يرده إلى أساسه وحل المقام إلى الموضع الذي كان فيه وإذا زالت التقيه فإن مهدي الرافضة وأتباعه سيأتون بمصحف جديد فقد جاء في كتاب الخلاص لكامل سليمان صفحة 373 فقال إذا قام القائم قرأ كتاب الله عز وجل على حدة وأخرج المصحف الذي كتبه علي وقال عن ذلك المصحف الشريف وإذا زالت التقية فإن مهدي الرافضة وأتباعه سيحكمون بشريعة داود فقد جاء في كتاب صول الكافي للكليني المجلد الأول صبح 397 عن أبي عبد الله أنه قال إذا قام قائم آل محمد حكم بحكم داود وسليمان ولا يسأل بينه بل ذكر النعماني في كتابه الغيبة صفحة سبع عن أبي جعفر الباقر أنه قال وإنما سمي المهدي مهديا لأنه هدي إلى أمر خفي وسيخرج التوراة وسائر كتب الله عز وجل من غار ويحكم بين أهل التوراة بالتوراة وبين أهل الإنجيل بالإنجيل وبين أهل الزبور بالزبور وبين أهل القرآن بالقرآن وإذا زالت التقيه فإن مهدي الرافضة واتباعه سيذهبون إلى مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم وسيحيون أبا بكر وعمر رضي الله عنهما ويقتلونهما كما جاء ذلك في كتاب بحار الانوار للمجلسي في المجلد 53 في الصفحه الثالثة عشر فتقول تلك الرواية يقول المهدي للخلق بعد ثلاث اخرجوهما من قبريهما أي أبي بكر وعمر رضي الله عنهما فيخرجان ضبين طريين لم يتغير خلقهما ولم يشحب لونهما ثم يقص عليهما قصاص فعالهما في كل كور ودور حتى يقص عليهما قتل هابيل ابن آدم وجمع النار لإبراهيم وطرح يوسف في الجب وحبس يونس في الحوت وقتل يحيى وصلب عيسى وعذاب جرجيس ودانيال وضرب سلمان الفارسي وإشعال النار على باب أمير المؤمنين وفاطمة والحسن والحسين لاحراقهم بها وضرب يد الصديقة الكبرى فاطمة بالصوت ورفس بطنها وإسقاط محسن وسم الحسن وقتل الحسين ودبح أطفاله وبني عمه وأنصاره وسبي ذراري رسول الله صلى الله عليه وسلم وإراقة دماء آل محمد وكل دم سفك وكل فرج نكح حراما إلى قوله منذ عهد آدم إلى قيام قائمنا كل ذلك يعدده عليهما ويلزمهما إياه فيعترفان به ثم يأمر بهما فيقتص منهما في ذلك اليوم بمظالم من حضر ثم يصربهما على شجرة ثم يأمر نارا تخرج من الأرض فتحرقهما والشجرة ثم يأمر ريحا فتنسفهما في اليم نسفا نعوذ بالله من الرافضه ومما يعتقدون به قال المفضل يا سيدي ذلك آخر عذابهما إلى قوله حتى إنهم لا يقتلان في كل يوم وليلة ألف قتلة ويردان إلى ما شاء الله ربهما انتهت الرواية استمع إلى شيخهم فاضل المالكي وهو يؤكد جرائم مهديهم في حق الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما فإذا ظهر قامكم أهل البيت صلوات الله عليهم وعليكم أجمعين أخرج الرجلين المجرمين ويضربهما وأضرمهما بالنار إلى آخر القصة ثم يذهب مهدي الرافض المجرم واتباعه الى قبر الصديقه العفيفه الطاهره عائشه رضي الله عنها ويحييها ثم يجلدها الحد كما جاء ذلك في كتاب الرجعه لاحمد الاحسائي الصفح مئه سته عشر عن ابي جعفر انه قال أما لو قام القائم لقد ردت اليه الحميراء حتى يجلدها الحد وينتقم لامه فاطمه قلت ولما يجلدها الحد قال لقدفها على أم إبراهيم وإذا زالت التقيه فإن مهدي الرافضة وأتباعه سيذبحون العرب كما جاء ذلك في كتاب بحار الأنوار للمجلسي في المجلد الثالث عشر صفحة 121 عن رفيد مولى ابن أبي هبيرة عن أبي عبد الله أنه قال إذا قام القائم يسير في العرب بما في الجفر الأحمر قلت جعلت فداك وما الجفر الأحمر فأمر إصبعه على حلقه فقال هكذا يعني الذبح وجاء في كتاب الغيبة للنعمان صفحة 155 عن أبي عبد الله أنه قال ما بقي بيننا وبين العرب إلا الذبح وأومى بيده إلى حلقه وجاء في كتاب بحار الأنوار للمجلس في المجلد الثاني والخمسين صفحة 333 عن أبي عبد الله أنه قال اتق العرب فإن لهم خبر سوء أما إنه لم يخرج مع القائم منهم واحد وروى الأحساء عن أبي عبد الله أنه قال لا يكون هذا الأمر حتى يذهب ثلث الناس فقيل له فإذا ذهب ثلث الناس فمن يبقى قال أما ترضون أن تكون الثلث الباقي وهكذا بعد أن تزول التقيه بظهور مهدي الشيعة الإمامية الاثنا عشرية وبعد أن يحكم بحكم داود وبعد ان يهدم المسجد الحرام وبعد ان يصلب ويقتل الشيخين رضي الله عنهما وبعد ان يجلد ام المؤمنين الطاهره العفيفه عائشه رضي الله عنها وبعد ان يقتل المسلمين من العرب وقريش بل ويقتل ثلثي اهل الارض يصالح اليهود والنصارى نعم يصالح اليهود والنصارى فقد جاء في كتاب بحار الانوار للمجلس في المجلد الثاني والخمسين صفحه 381 عن ابي عبد الله أنه قال قال لي ابو بصير عندما ساله عما يكون من اهل الذمه عنده اي عند ظهور مهدي الرافضه قال يسالمهم كما سالمهم رسول الله ويؤدون الجزيه عيدي وهم صاغرون فلما ساله عمن نصب لكم عداوه يقصد اهل السنه فقال لا يا ابا محمد ما لمن خالفنا في دولتنا من نصيب إن الله قد أحللنا دماءهم عند قيام قائمنا فاليوم محرم علينا وعليكم ذلك فلا يغرنك أحد إذا قام قائمنا انتقم لله ولرسوله ولنا أجمعين استمع إلى أهازيج جيش المهدي وهم يطلبون من مهديهم الانتقام من أعدائهم ويقصدون اهل السنه يا مولاي ما شمر شمر لك من تظهر هاي العدم ما يضي. هذه عقيدة الرافضه في التقيه وقد بينا حكمها ومنزلتها ومتى تزول وإذا زالت فمن هو عدوهم وهدفهم فهل نتعظ يا عباد الله فهل نتعظ بما يحصل لإخواننا السنة بالعراق وإيران وهل نتعظ بما يفعله رافضة اليمن من أتباع الحوثيين وهل نتعظ بما يفعله رافضة البحرين من تدمير وحرق للممتلكات استمع لأحد شيوخهم وهو يلعن ويهدد أضوي مجلس النواب البحريني جاسم السعيدي ومحمد خالد ومن سار على نهجهما ويهدد بالقتل العصبية الموجودة في البلد عند اثنين واللي يتبعهم طبعا نفس أخلاقياتهم السعيدي محمد خالد وكل شخص يتبعهم نفس المنهجية منهجيتهم منهجية أبا جهل نعمة الله عليه نعم يقتلون يسفكون يفجرون يتهمون يكفرون هذه صفاتهم فقط أبدا لم يروا نورا ولم يسقط نورا في قلوبهم أبدا إنهم لا يرون الحق يرون فقط الباطل ويسيرون عليه أريد أكرر كلمتي السابقة أقول اللي يتحدى أنه... اللي يتحدى أنه حدى فرحنا الأصل في هالبلد وما زلنا مسالمين وما زلنا نتحرك بشكل هادئ لكن لا يجي اليوم اللي فيه تنفجر في قلوبنا وبعدين تتأسفون أنا أقول وما أتردد وأقول ابيع دمي وكل ما أملك من أجل نهج أهل البيت ويتهجم على نهج اهل البيت أقتله أقتله وهل نتعظ بما يفعله حزب الله اللبناني الموالي لإيران من فرض سيطرته بالقوة والسلاح على بيروت وبعض المناطق السنية ومحاولاته المستمرة لاسقاط الحكومة اللبنانية فاستمع إلى شيخهم محمد يزبك وهو يتوعد بإسقاط الحكومة اللبنانية نحن نشعر اليوم رغم كل الضغطات ودقه المواقف أننا على مشارك التغيير كما حدد أنه إن شاء الله خلال أسابيع أو بداية هذه السنة يكون ذلك التغيير كما كان الوعد بالانتصار فإن النصر آت آت آل فذلك كان الوعد في التغيير فإن التغيير آت لأننا نحن أصحاب حق وللذين انخدعوا بمسرحية حزب الله اللبناني الموالي لايران ويريدون كما يزعمون جمع الكلمة معهم وتوحيد صفوفنا وصفوفهم لقتال العدو أقول لهم على رسلكم هل تعلمون ما هو حكم الرافضة في أهل السنة الذين يقاتلون ويقتلون في الثغور ويجاهدون في سبيل الله مثل أهل فلسطين وغيرهم من أهل السنة في بلاد العالم الإسلامي فقد جاء في كتاب وسائل الشيعة للحر العاملي في المجلد الحادي عشر في الصفحة الواحد وعشرين ما نصه عن عبد الله بن سنان قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام جعلت في ذاك ما تقول في هؤلاء الذين يقتلون في هذه الثغور فقال الويل لهم يتعجلون قتلة في الدنيا وقتلة في الآخرة والله ما الشهيد إلا شيعتنا ولو ماتوا على فرشهم ويقول الدكتور مجيد خلف في بحثه الذي نشر عن التقيه في مجلة الحكمة صفحة 52 فالتقيه لم يقلها لأئمة ولم يعملوا بها وإنما نسبها الرواة إليهم وقد حرف علماء الإمامية معظم معاني الأخبار ونصوص الروايات الواردة في كتبهم وصرفوا دلالاتها على التقية بدعوى أن الأئمة كانوا يتقون خشية من خلفاء بني أمية وبني العباس وحتى نعلم من هم الذين يوقرون أهل البيت ويحترمونهم وينزلونهم في منزلتهم دون إبراط أو تفريط يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه منهاج هاج السنة النبوية في المجلد الثاني صفحه 46 والرافضة تجعل هذا من أصول دينها وتسميه التقيه وتحكي هذا عن أمة أهل البيت الذين برّاهم الله حتى يحق عن جعفر الصادق أنه قال التقيه ديني ودين آبائي وقد نسه الله المؤمنين من أهل البيت وغيرهم عن ذلك بل كانوا من اعظم الناس صدقا وتحقيقا للايمان وكان دينهم التقوى لا وكان دينهم التقوى لا هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته